أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضواع واعتنا قا حسن يا رب لنا الخلقا طهله فلا يحون زقا فيت على الحسن لعبقا فالورد تضواع واعتنا قا حسن يا طهره فلا يحويه نزقا وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد أيتى على الحسن لا بقاء فالوردة تضوأ وعاتنا قا حسني يا رب لنا الخلق ظهيره فلا يحوي خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا خيت على الحسن العبقا فالورد تضوعا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 على الحسن العبقى فالورد تضوّع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى هو رحمة أمته أبدا وسراج أبدا الخلق القرآن شميلته فضل الرحمن بي رزقنا الضيّت على شبكة أناشيدي للفن الإسلامي